رأيت الأمس لا أحد هنا، هنا في مرقدي، ومضت عني. ومضت عني ومضت عني وتاهت في ضميري لا بدي. يا لها من ذكريات غردت في كبدي وانسنت عني تهادت لم تراعي ما بدي يا <تصفيق> دموع غردي يضلوه ظلّه وعي ردي أين أمسي أين أمسي ذكريات الأمس ضاعت ذكريات الأمس ضاعت ذكريات الأمس ضاعت في دياجي رسمو ولهيب سار ولهيب الشوق سار ولهيب الشوق سار بين غدران الزمور حنان بين جنبيا وحنان بين جنبيا وحنان بين جنبيا غاطن بين الظلوم يا لقلبي ذيكريات يا لقلبي ذيكريات لحن في واد الخيال وأنا في صبواتي وهتافاتي ذي يا ذكر قلبي حل لي بلا ملل، وعنيري أنت دربي فأضي يا قدر حل. والذكرى ترات بين أمواك الغدير عابرات في دلال تابحات في عذير خيالاتي حبيبي طوفن في ليل الأخير علني أنت عذابي علني أطفي السعير